بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العالم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من مكارم الشيم وما يزال كلامنا موصولا في نقطة هامة جدا في شمائله صلى الله عليه وسلم وهي منطقه وكلامه فالكلام كما تعرفون أهم شيء اوتيه الإنسان كما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن حلق الإنسان علمه البيان الإنسان بلسانه يعبر عن أغراضه يعبر عن حاجاته بلسانه يعبر عن ما في ضميره بكلماته يغني عن وصف الأشياء او عن إتيان بها لذلك من مزايا آدم عليه الصلاة والسلام أن علمه الله عز وجل أسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء الكثير حيث علمه الله عز وجل علوم الأولين وعلوم الآخرين وعطاه الله عز وجل من من العلوم دواتها وليس أسماءها فقط يعني أسماءها و... ودواتها كما يقول بصير رحمه الله لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء ولم يستجد ولم يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كما استزاد من العلم لم يستزيد من متاع الدنيا ولا ولا ولا ولكنه امره ربه سبحانه وتعالى ان يستزيد من العلم فقال وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما اذا فالبيان والمنطق والكلام يعني اوتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير أتي النبي صلى الله عليه وسلم فصحة لا تضاها وقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الجمل البليغة التي انفرد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت من جوامع كلمه كانت من جوامع كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم التي من بينها كما وقفنا على ذلك في الكلام السابق المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبدا قال خيرا فغني أو سكت فسليم النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المحسنات البديئية ويجمع بين اختصار الكلام وقينة الكلام وكترة المعنى المعاني الكثيرة والمعاني الكبيرة أيضا مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم أسلم يوتك الله أجرك مرتين جمع بين أسلم وتسلم أسلم من الإسلام وتسلم من السلامة بمعنى أن الإسلام يدخل الإنسان في السلم والسلامة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه عندما يدخل الإس... الإنسان في الإسلام بمعنى أنه يدخل في سلم حقيقي لأن السلم الحقيقي هو الذي يجعلك تفوز في الدنيا والآخرة هي اللذي... هو الذي يجعلك تكون في سلم هنا وفي سلم وفي سلم هناك ولا يضمن ذلك إلا الإسلام ولا يضمن ذلك إلا الإسلام ومن تلك الجوامع جوامع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة احاسنكم أخلاق الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون النبي صلى الله عليه وسلم هنا يضع ميزانا للقرب منه من أراد أن يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الميزان الذي يقترب ميزان الأخلاق لأنه امتاز بالأخلاق امتاز صلى الله عليه وسلم بأنه له خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم امتاز النبي صلى الله عليه وسلم من بين سائر الناس أنه آتاه الله عز وجل من الأخلاق الشيء الكثير قال صلى الله عليه وسلم إنما بعت ليتمم صالح الأخلاق أو مكارم كما هو مشهور على أسنة الناس صالح أخلاق يعني أصح من مكارم الأخلاق ولكن معناه واحد إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق يعني رسول الأخلاق أرسله الله عز وجل من أجله أن يضمن للناس أخلاقهم وأن يعود بالناس إلى أخلاقهم لأن الأمم كما يقول الشاعر وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا يعني امه بلا قيم بلا اداب لا قيمه لها امه متهالكه امه متهافته وان ملكت من الدنيا الشيء الكثير ولكن الامه المتخلقه امه اذا كانت فيها اخلاق كانت فيها اداب وكانت فيها شيام هي متحضره من هذه الناحيه فالحضاره الحقيقيه والتقدم الحقيقي هو التقدم في الأخلاق والتحضر في أخلاق وليس التحضر بكثرة المتاع وبكثرة العرض العرض الدنيا الزائف ان أحبكم إلي إلا بغيتي المحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحبك فكن متخلقا وإلا بغيتي القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنت تريد أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فكن متخلقا إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم اخلاقا أي الذين لهم الخلق والحسن ألموطؤون أكنافا الموطؤون أكنافا يعني الموطؤون أكتافا وجوانب الأكناف يعني الجوانب يعني أن الإنسان يكون هايين لين يعني أن الإنسان لا يكون متعجرفا لا يكون صعبا صعبا الجلوس وصعبا الميراث وصعبا لمقابلة وصعبا يعني كان بعض الناس مثلا لا تريد أن تلقاه Economic LE للصعوبة مراسه وللصعوبة أخلاقه ما تقدرش مع معه ولا ولحظة وهناك بعض الناس يعني ما تشبع من مجلسته وما تشبع من كلامهم وما تشبع من السفر معهم ولا من دراسة معهم فسبحان الله هذه مواهب وقسم قسمها الله عز وجل بين عباده فأحبهم إلى الله ورسوله الموطؤون الناس اللي عندهم جوانب ديالهم جوان بديناهم لطيفة لطيفة ومهذبة ومهذب احتفظ له مثلا كتلقش واحد كتسليح ده شيء واحد كي يغرس فيك ال سميته زيلو كيسقول يا رب يمكن سقاني كمل هالصلة هذه كين واحد اخر غير كزم السوكي كيتجمع كيتجمع كيتجمع لأنه سهلوا الأخلاق سهلوا الأخلاق إذا فا فال هم الذين يقتربون من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وذلك الموطؤون أكنافة يقول الذين يألفون ويؤلفون. هو يالف الناس ويألفون الناس ليس ممن تهرب منه وليس ممن تنفير من طباعه بل من الذين تعاشرهم ويعاشرونك من الذين تبحث عن ملاقاتهم بين الفينة والاخرى كتقلب عليه فينا هو السيد باش باش تجلس معاه باش تقرم معاه باش تسافر معه وهكذا فالذين يألفون ويؤلفون لان المؤمن لأن الانسان كما يقول الفلاسفه الانسان مدني مدني بطبعه فاذا زاد لهذه المدنيه اي لهذا العلاقه الاجتماعيه فاذا زاد لها اخلاقا يعني كان في مستوى عال إذا زاد على المدانية دياله على الطبيعة الاجتماعية دياله إذا زاد عليها الأخلاق يكون في أحد المستوى كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله وعند الناس الذين يألفون ويؤلفون ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم كذلك أنا فقط لمن القاضي عيض أراد أن يعطيك نماذج وانت إلا بغيت أن تكون قلب في الكتب ديال الحديد وغيرت لقى نماذج كثيرة وواسعة جدا يعني غير في هذه الكتب الصغير ديال ديال النووي الحديث الأربعين للإمام نووي رحمه الله تعالى عليه كل حديث من هذه الأحاديث الأربعين مختار بدقه اختارها الإمام نووي رحمه الله تعالى عليه من خلال الصحيحين بدقه من أجل أن تؤدي معنا كبيرا يريد أن يجمع لك نصوصا قليلة ولها معاني كثيرة تدخل في هذا الإطار ومعظم هذه الأحاديث التي استمعنا إليها تكون في ذلك الكتاب يقول لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخلوا بما لا يغنيه لعله كان يتكلم بما لا يعنيه، ويبخلوا بما لا يغنيه يعني واحد الرجل مات من الصحابه رضي الله تعالى عنه فواحد الروايه انه قتل شهيدا قتل شهيدا فقال احد الصحابه ابشر بالجنه يعني يخطب هذاك سيد لي لمات قال له أبشر بالجنة يعني أنت من أهل الجنه ما دمت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من أهل الجنة أو ما دمت قوتلت شهيدا فأنت من أهل الجنة أبشر بالجنة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه ما يدركنه من أهل الجنة لعله مع شهادته استشهاده لعله مع صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشغل بأمور أخرى لا تعنيه لعله كان يبخل بما لا يغنيه معنى يبخل بما لا يغنيه يبخل ب... بالقليل القليل هل يغنيك القليل؟ هل تغنيك ذريه لا تغنيك إذن فلماذا لا سنفقها في سبيل الله؟ تبخل بما لا يغنيك وتشتغل بما لا يعنيك يعني الجناس يشتغل بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه يعنيه يغنيه في صوره واحده الجناس الجناس ناقص اختلاف في الحروف ولكن الصوره صوره واحده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجواب لهذا الرجل الذي قال ابشر بالجنه اراد أن لا يزكي, أن لا يزكي بعضنا بعضا زكيه صعبه جدا لا تحكم لاحد بالجنه ولا بنار ماي واحد تقول هذا من اهل النار ولا ماي واحد تقول هذا منها للجنه لا تحكم لاحد بالجنه ولا بنار نتبع السنه الا بنص جاء في الكتاب او سنه جاءت عن الرسول صلى الله عليه وعلى نعم أبو بكر في الجنة. في الجنة. عثمان في الجنة. علي في الجنة. الله عليه وسلم نص انير السمراطق ينطق الى وئني و الى وحي يوحى ايضا اذا قال الله عز وجل في كتابه ان واحد من من من الناس في الجنه أيضاً هذا ايضا يعني لا لا نشك في ذلك لا نشك في ذلك ولكن نحن اللي العلم بالغيب بغيب الانسان الذي امامنا لا نستطيع ان نحكم له بالجنه ولا ان نحكم له بالنار ولكن يمكن ان نشهد له بما كان عليه نقول انه كان ياتي المسجد وانه كان يصوم رمضان وانه, وإنه كان ينفق في سبيله هذا ما شلقطع بالجنه وانما تشهدوا بما بما رايت ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة قال الصحابه انه كان يفعل كذا ويفعل كذا من الخير قال صلى الله عليه وسلم وجبت فمر علي بجنازه اخرى فاتنوا عليه شرا قال إن يفعل كذا وكذا من الشرور خلنا نستصنم وجبت خل يصير وجبت ماذا؟ من وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ولكن متقدش الناس تقول هو من هالي النار أو من هالي من هالي الجنة إلا بالنص حلاه درس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فإذا أردت أن تزكي شخصا تقول أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كان يخاف الله عز وجل أحسبه كان امينا أحسبه كان تقيا تقول هكذا أحسبه أحسبه بمعنى اظنه ليس على سبيل الجزم وليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الظن والحسبان فيما شاهدت ورأيت ليس قد يعملوا بعمل أهل الجنة وليس من اهل الجنة وقد يعملوا بعمل أهل النار وليس من اهل النار كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لماذا؟ لأن العمله في الظاهر عمل صالح ولكنه في الباطن عمل يرئي به الناس عمل يشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى عمل يفعله لغير الله سبحانه سبحانه وتعالى كما هو معلوم أن الذين ان الثلاث الأولون الذين سعر بهم النار إشكونهم رجل علم علما ليقول الناس فلان عالم ورجل انفق مالا ليقول الناس فلانا فلان جواد ورجل قاتل شجاع شجاعة بشيقول النسرة شجاعة ومقدام ومغوار فإذا جاء بهم يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم لما فعلتم كذا قالوا يا رب فعلناه في سبيلك يقول كذبتم إنما فعلتم ليقال فلان جواد فلان عالم أو قار فلان كريم فقط قيل بمعنى تخلصتوا في الدنيا كان قصديكم يقول الناس فقط قال الناس وانتهى الامر اذا فليس الظاهر ظاهر العمل يدخل الجنة ولكن اذا ضم الى ظاهر العمل صالح الباطن وخالص الباطن والاخلاص في الباطن فان ذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى يضمن للانسان الجنه وعند ربي سبحانه وتعالى فمن كان يرجو ربي فليعمل عملا صالحا واده هو الظاهر ولا يشرك بعبادة ربي احدا وهذا هو الباطنة نعم اذن هذا الصحابي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تقولش شكك تقول ابشر بالجنه ما تحكمش شيء واحد بالجنة ارجو له الجنه ارجو له الخير لكن انت ان تقول يعني هو من الجنه ولا ابشر بالجنه ليس لك ذلك الشيء عندنا في الحديث انه بليغ وانه ينهى الانسان عن ان ينشغل بما لا يعنيه بما لا يعنيه في القول بما لا يعنيه في الفعل بما لا يعنيه في كل الأمور كثير من الرؤوس شيبتها ماذا أمور لا تعنيها كثير من الناس شابوا لأنهم كانوا ينشغلون بما بما لا يعنيه سياسا يش بما بما يعنيه ولا ويبخل بما لا يغني ما تبخلش بتخش اللي ما يغنيكش قليل لو أنفقته لك عند الله عظيما لأن الإنسان إذا تصدق بعد لثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة فكأن فإنه كأنما يضعها في كف الرحمن فيربها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله كحتافظ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كي يميها لؤلو يعني شيئا فشيئا حتى تصبح مثل الجبال يعني درهم واحد غير يقول لي في, في, في, في الأخيرة جبل دي وحد من الأجر والثواب منين جاك هذا الشيء جك من هذا الصدقة الطيبة المباركة التي صدقت بها من من حر مالك ومن, ومن قلة ما تملك ومن قلة ما, ما تجد من المالكة قال الشاعر ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل ليس العطاء من الفضول سماحة ليس العطاء أنك تخلط عمطيشة في الدار هتقول شوفه واشكين على برا وتكسر الخبز ويشرد لك على القبلة حتى تقولهم شوفوا وشكين في وقرعطيهم هذا الخبز المكسر ماشي هذه خصك تعطيهم مما تحب لن تنالوا البرن حتى تنفقوا مما تحبوا ماشي من الشيط مما تريده لنفسك توتر غيرك على نفسك ويوترون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أو من بديع كلمه صلى الله عليه وسلم وبليغه قوله دل وجهين لا يكون عند الله وج دون وجهين لا يكون عند الله وجهها بمعنى اللي عنده عدة وجه قدام الله ما عنده ولا وجه واحد في الدنيا عنده مش زفر وجه دون وجهين لمهوبنا في قيَات هذا بوجه وعناده بوجه قدام الله سبحانه وتعالve إبقى عنده وجه لا وجه شوف الفلاخة بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنك جعلت وجهك وجوه وقبلت الناس بوجوه مختلفة قدام الله سبحانه وتعالve ما عندك وجه نهائيا ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها أي ما عندوش الوجه عند الله سبحانه وتعالى يعني ما عنده عندوش قبل الله سبحانه وتعالى قبل مع الله سبحانه وتعالى، ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم نهيه عن قيل وقال وكثر السؤال وإضاءة المال ومن عوهات وعقوق الأمهات ووعد البنات. من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم قيل وقال النهي عن قيل وقال قال ان الله اناهاكم عن القيل والقال قيل والقال هي ان يتتبع الانسان ما قاله الناس شقال فلان شقال فلان تع شقال كذا هذا كله ما لا يعنيك نبصصمناها عن القيل والقال وكثره السؤال القيل والقال دخل فيما لا يعني سنينشغل بما لا يعني وكثره السؤال نهى نبصصر ايضا كذلك عن كثرتي السؤال كثرة السؤال في السر العلماء بعيد تفسيرات كثرة السؤال بمعنى ان تسال الناس ان, أن تكون يعني طلب انك تبقى تطلب وتطلب الناس في الصباح والعشية نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن سؤال الناس لان سؤال الناس يجعل الناس يمقتونك لان سؤال الناس يجعلك بطالا يعني لا تعمل ولا لا يعني لا تؤدي مهمتك في هذه الحياه الدنيا. بل أن تكلن علم ولك أينما يوجهك لا تأتي بخير ما تقدرش تدير والو ولكن دائما دايماً ليد السفلة لا تخسك تعمل وقل عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعمل بما تستطيع أغني نفسك عن السؤال فإن السائل يوم القيامة ياتي وليس في وجهه مزعة لحم ياتي وليس في وجهه مزعة لحم علش لأن الناس يأكلون عرقهم وهو يأكل لحمه ودمه الناس كيأكلوا كي العرق دياله هو شنو كيأكل كي الدم دياله واللحم واللحم دياله طيش يوم القيامة وما كانش اللحم في وجهه ألاش لينه وكلاه في سؤال الناس هذا واحد التأويل طبعا هذا بالنسبة لمن قدر على العمل ومن قدر أما المحتاج المضطر لا يكلف الله نفسا إلى وسعى اذا كان الإنسان معذور بمعنى ما عندوش ليد للعمل ما عندوش الرجل للعمل ما عندوش العين للعمل هذا اللي انت فيه، تحدثوا هو ولكن هو ما بغيش يعمل، كيف على الناس بس بيشيعطوه؟ هذا مبقوط، هذا مبقوط، خصوي خصوي عمل، كما النبي صلى الله عليه وسلم على واحد الصحابي، واحد الصحابي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم على واحد الناس قال يا رسول الله ليس عندي في بيتي إلا قعب وحلس عنده واحد الحلس واحد واحد فراش شي حاجة يفرشوها في الدار وقعب القعب هو الإناء اللي فاشكي يشربوه إناء وحلس قعب وحلس قال لي أنه يساسا يجيبهم يجيب هذا القعب أو هذا الحلس ودارهم النبي نبي في المزاد تفليس ياك تفليس أو أو, أو سيزي ياك أنتم كنت تقولوا أستاذي أنتم من فرنسيين على راحتكم تفليس في الفقه الإسلامي تفليس يعني إن أنا شو أحد مثلا كيتساله كده وإلى خيره فالحاكم المسلم يعني كيبيع عليه المتاع دياله بالزمنه بشي يقضي, يقضي عليه يقضي عليه الديون دياله وإلا شغط لي شيء حاجة يعني يسلح من الشأن دياله قال كل حلم قالش كل قال إيش هاد لغا يأخذ هذا الججد واحد الصحابي قال لي أنا يا رسول أخذهم بدير يعني ديرهم جوج قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يزيد يعني في المزاد هذا المزاد لعلني قدام الصحابة في جد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أنا يا رسول الله أخذهم بديرهمين هذا كنيتي قال لي نأخذهم بدير إذا زاد درهم أخرى قال لي يا مصطفى خذهم خذ القعب والحلس وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ديرهمين طبعا ديرهمين ديال ديال في قال له النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم هذاك الرجل خذ هذا الديرهم واشتري به طعاما لأهلك. وخذ هذا الدرهم واشتري به فأسا واتني. واحد به الفس واحد شربه به طعام لأهل بيته. ده الطعام للمولين الدار خلالهم. طعام وجاب الفس عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ضبر في العصا هذيك العصا اللي كتكل في الفس. قال ايه بس شد الفس ودار ودار ليه العصا، قال لي خذ هذا ولا اراك خمسة عشر يوما. ها؟ خذ هذا وسير في حالتك 15 يوم بمعنى أن العبادة ليست هي المكوت في المسجد والبقاء في المسجد صلاف الصباح والعشية ولكن كتقلب على من يعشيك ومن يغديك لا العباده هي أن تعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وتعمل لآخرتك كأنك تموت غداً جمع بين الأمرين معاً مشاهد الرجل هذا يحتطب يجيب الحطب من الغابة ويبيعه ويرجع ويبيعه واحد شويه 15 ديال الام جلبس عليه يعني يجمع دراهم بما نخص غير اللي خطط ليه خسر اللي يقول ليه شنو يعمل راه عنده ما يدير اه خسر اللي يدير له التخطيط فجمع دراهم في الاول لاباس عليه في اللباس ديالو ولا لاباس عليه في البيت ديالو ديك الساعه 10 اقعاب او, أو قعوب مشي قعب واحد يعني اواني مشي اينا واحد واحلاس مشي حيلس واحد يعني شرا الفراش دياله وتلف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يستعلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك هذا حسن لك من تسأل الناس أعطوك أو منعوك هذا أفضل أن يعمل الإنسان بقدر طاقته فالله سبحانه وتعالى يغنيه بعرقه ولكن لا يغنيه بما يعطيه, يعطيه الناس قد دائما السئل يسأل دائما من معاني كثرة السؤال التي عنها الشرع كثرت السؤال في, في يعني في سؤال سؤال سؤال وسعمقين وسؤال تكلوفين في الشرع أن الإنسان بزى شول ويشول ويشول ويشول وكثر من الأسئلة بدون أي كثر من أنو من العمل وليتقال زين عبد الله بن عباس ما رأيت أحدا أحسن أدبا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاثة مشت... ثلاثة عشرة مسألة في القرآن الكريم يعني هذا أحسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكي يسولوه بالزب إحنا غير نقلس كن نفرغ جوابات لا فيهش في الأسئلة المختلفة أو ولكن واش كن نطبق ما كان نطبقش كن أخذ وحدة نسول هذا ونسول هذا ونسول هذا ونسول هذا ونسوله في الضربدة ونسوله في الرباط ونسوله في طانجة فيما مشيت كن نسول نفس السؤال واش عملت به لا ما زال واش كنت لا تسأل سؤال ليس تحتوى عمل لا تسأل سؤالا لا تريد تطبيقه. و سألت سؤال اعتراض سؤال تشهي أنا وش شقي يقول لي نشوف في... شقي يقول لي نفلاً انتصل بفرنسا تيلي مي صار شقي يقول لنا انتصل بفرنسا تيلي فونا أما أن تسأل وتسأل من جلي أن تسأل مرة أخرى هذا ليس من... ليس من الدين في شيء هذا كتلة سؤال المنهي عنه في الشرع أيضا من الأسئلة المنهي عنه عنها في الشرع أمور لا تعنيك قد تكون في غابر الازمان كسؤال عن احوال فلان او احوال كذا او احوال كذا كان تسال مثلا هل فلان واحد, واحد انسان واحد العالم في التاريخ تقول واش واش فعلا مؤمن ولا ماشي مؤمن واش غليك انت تكون في اخر الزمن وتبدا تسول واش فلان ولا فلان هذا نبش القبر القبر نبش القبور هذا نبش القبور بالالسنه كاين نبش القبور بالفؤوس والأيدي وكين نبش القبور بياش نبش القبور بالألسنة ما رأيك في فلان هذا ماشي دين هذا ماشي دين فلان قد افضى إلى ما إلى ما قدن واذكروا موتاكم بالخير ولا تحاكموا الناس في قبورهم لا تحاكموهم في قبورهم هذا مما لا يعنيك من المثلة على هذا على هذا الشكل واحد واحد الصحابي سهول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الولد دي له أين هو؟ قال أين أبي؟ قال أبو كفننا. علش كي يسول. لأن أببا مسع الجاهلية. قال لي مسع الجاهلية عني ش أنت كنت كنت في الجاهل. أين أبي؟ قال أبو كفننا. واحد اخر قال لي قال من, من... من أبي؟ كي يسول على أببا. يعني كي يش كفر صوف، كي يش كفر قال لي أبو كفولانا. واحد اخر لماشي من هو من ضروب؟ اهذا الشي على شكي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. لا تسألوا عن شيئاً ينتبذا لكم تسؤكم خلي استر بستر الله خلي المستور بقام المستور اللجنة تسول على شيء إذا ظهر لك حق إذا ظهر لك حقيقة تسؤك لا تسألوا عن شيئاً ينتبذا لكم تسؤكم هذه التي ما هي المنفعة وراءها ما هي المنفعة وراء النبش عن عن الموتى وعن فلان وإلا الذي يهمك أن تسأل عن وضوئك وعن صلاتك وعن تيمومك وعن صيامك وعن حجك أن تسأل عما ينفعك عما يصلح دينك أو دنياك أن تسأل عن احكام البيع والشراء والمعاملات والنكاح لتصلح دنياك أو أن تسأل عن احكام الصلاة والصيام والزكاة والحج لتصلح دينك أما ما وراء ذلك فلا شان لك به ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال واضاعه المال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عن اضاعه المال واضاعه المال هو تبديره والاسراف فيه هو تبديره والإسراف فيه التبذير هي اضاعه المال قل او كثور فيما لا ينبغي في الحرام مثلا والاسراف هو اضاعه المال في المباح فوق فوق قدر الحاجة فوق فوق قدر الحاجه التبذير مقوت ومذموم ولو ذير واحد من التبذير ولو سنتيم واحد من من التبذير يعني يُخد عليه الإنسان لأن معنى التبذير أن تصرف المال في الحرام في في الخمر مثلا في أنت أكل فيهش في الرiba أن تصرف فيهش في, في الدخان إيش حتى الدخان داخل فاا مال هاد الناس اللي بقى قن مسكين كيف يدخنون مع أن الشركة نصحتهم قالت لهم الشركة مضرون بالصحة وكتبته على العلبة بخطين واضحين وعلى الشركة يعني حتى الشركة إذا كنت لا, تو... لا... تصدق الآخرين صدق الذين علبوا لأن الذين علبوا هم أعرفوا الناس بما علبوا علاش انت مالك, مالك... م... تخلص من هذاك هديك... الداء الذي هو مضر بصحتك ومضر بمالك. ومديرون بأسرتك ومديرون بمجتمعك ومديرون باقتصادك الله يعفو, يعفو علينا وعليهم إن شاء الله سبحانه وتعالى ولهذا الله عز وجل قال إِنَّ المبذرين كانوا إِخْوَانَ الشياطين أعتبرهم إِخوان الشياطين بينما الإسراف هو أن تلبس أكثر من اللازم لبس مباح ولكن أن تلبس أكثر من اللازم إسراف أن تأكل أكثر من اللازم الأكل مباح لكن الأكل فوق اللازم إسراف أن تشرب أكثر من اللازم أن تركب أكثر من اللازم أن تؤثث المنزل أكثر من اللازم هذا يدخل في الاسراف بمعنى هناك أمور أخرى تحتاج إلى هذا المال هناك أبواب أخرى تنتظر هذا المال تنتظر هذا المال منك فإذا بك تسرف في مأكلك وملبسك ومشربك ولهذا نجد الإسلام حرم على ذكور الأمة الذهب والحرير ما الذهب والحرير حرمتهم الشريعه على على الذكور دون, دون الإناث لأن الذكور هم القوامون على النساء بمعنى الذكور هم المنفقون هم الملزمون بالنفقات فإذا كان الملزم بالنفقات ينشغل بنفسه ويحلها بالذهب ويحلها بالحرير ما الذي سيحدث سيضيع من يعول سيضيع أبنائه سيضيع زوجته سيضيع أقاربه سيضيع والديه رجل يلبس المليون ورجل ما عنده 10 دراهم ماشي تتعشى ولا تتغدى لهذا لهذا السبب فقط ولهذا اباح الله عز وجل البيع والشراء في الذهب والحرير بيع فيه وشري ولكن تلبسوه لا لانك اذا لبسته فقد فقد حجرته وحددت منفعته ولكنك اذا بعت فيه واشتريت فانك تحرك على عجله الاقتصاد وتحرك المال وتجعل الحركة الاقتصادية يعني تدور إذن إضاعة المال دخل فيه التبذير لإضاعة المال في الحرام ولو أقل شيء من المال والإسراف هو يعني النفقة أو النفاق فوق الحاجة وفوق ما يحتاجه الإنسان في ملبسه ومأكله ومشربه ومنع وهات مما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منع وهات منع وهات ججل جج لكلمات منع يعني أن الإنسان يمنع الحقوق وهات بمعنى أنه كي يبغي الحقوق دياله هو يمنع الحقوق ديال أخرين وهو يريد حقوقه وهذا هو العب اللي فينا حنه ها هادي العب اللي فينا أنه كي تبغي ديال تحصل عليه وديال الناس لا تؤدي الواجبات لا نؤديها والحقوق نريدها ولكن نشوف مثلا ما عمرش واحد هل سيلا في تدالي الواجبات هل واجبات لا ديالي اللي راينا نقوم به كي نغير لا في تدالي الحقوق بمعنى ذلك شلي كتسل تامل لكيتسل الناس أه ما كتفكر في لا ما يكون فيك منع وهات ان الانسان اخلي قهلوعا اذا مسهوا الشر جزوعا وإذا اذا الخير منوعا اي يمنع حقوق الاخرين يمنع حقوق الآباء والأمهات والأبناء والجيران والمجتمع ويمنع هو لتحت في الدو كي يسد عليها هذا هو منع وهات ما من يقول ارى ارى زيد زيد ما عمره يشبع بحل واد ولا بحل بحر ما عمره يشبع هات هات هات هات ما عمره يشبع بما تيسر باش يحيد هات ويجود بما تيسر باش يحيد المنع ما يكونش فيه لا منع ولا هات بل وسط بين وسطون بين ذلك كما قال الله عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام الوسط بين الانفاق المسرف وبين القبض او التخزين المزري يعني المقتر ومنع وهات وعقوق الامهات مما حرمه الله ورسوله ونعن الله ورسوله عقوق الامهات العقوق يعني العسيان ديال الأم الام والاسلام اعطاها المصطلح ديالو خاص ما اسمها العسيان اسمها العقوق من عقَي عُقْبَ بمعنى عصاه وخالفه وضيع ضيع حقه الامهات والأبا. وإيش الامهات ولا ولا حقوق الأمهات عقوق الأمهات وعقوق الأباء. إلا أن الشريعه خص الأمهات بالذكر وإن دخل الرجال وإن دخل الآباء في هذه العقوق خص الأمهات بالذكر. لضعفهن ولكونهن احوج الى احسانك ولكونهن احوج الى عطفك ولكونهن احق بصحبتك كما قال احد الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم من احق الناس بصحابتي يا رسول الله بصحابتي هكذا في ياسين بصحبتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم امك قيلت عماما قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال, قال, قال أبوك يعني قال في الرابعة ابوك يعني أعطى الأم ثلاثة حقوق وعطى الأب حق واحد ها نتفاوض مع العيالات في هذه القضية هذه ما كنش لمساوات هنا هيك ما كنش لمساوات هما كياخذوا كي ثلاثة بالأربعة وحنا نأخذ ربو ربع واحد هكذا يكون الإسلام الاسلام هو يعطي للإنسان حسب حاجته يعطيه من بر ابنائه حسب الحاجة لما كانت الأم أضعف من الرجل وكانت الأم احوج من الرجل إلى أبنائها، عطى الله سبحانه وتعالى أربعة ثلاث لحق، الرجل واحد. لما كان الزوج في الميرات ينفق على الزوجة وينفق على الأبناء، اعطى الله عز وجل دعفين وعطى ليش؟ لمرأة ضعفا واحدا لانها لأنها لا تنفق على نفسها ولا على أولادها ولا على لم يكلفها الشرع في يوم من الأيام بالنفقة على نفسها، فنفقتها على أبيها إذا كانت بنتاً وعلى زوجها إذا كانت زوجه وعلى أبنائها إذا كانت أما وعلى الدولة إذا كانت أرملة لا أبا ولا أبناء ولا أزواج إذا كانت المرأة واحدة فعلى الدولة أن تنفق عليها دولة الإسلام هكذا ينبغي أن تنفق على هذه الزوجة بمعنى لم لم يترك الإسلام يوما واحدا لتنفق على نفسها بينما الرجل عندما يبلغ سن الرشدي يقول له الشرع وضبرتك سير, سير قلب على رأسك دير العشدية لنفق على راسك وعلى ولادك وعلى الزوجة ديالك الوالدين اللي كانوا محتاجين ليك إلى خيره فلما كان الرجل يتحمل هذا النوع من المسؤولية في الإنفاق أعطاه الشرع ضعفين والمرأة مسؤولة عن نفسها إذا كانت أنفقت على بيتها فهذا الإنفاق من باب التبرع ومن باب الطوعية وليس من باب الإلزام وبالتالي أعطاه الله عز وجل يعني نصف حظ حد الرجل على كل حال خرجنا لهذا الموضوع في باب عقوق الامهات لماذا خص الامهات بالذكر لهذه المسألة ووأد البنات مما نهى عنه الإسلام واد البنات أي دفن البنات وهن حيات وهي عادة من عادات الجاهلية يعني أن الناس في الجاهلية كانوا يكرهون البنات وإذا أبشر أحدهم بلونسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتى من القوم من سوء ما بشر به اي يمسكه على هون ام يدسه في التراب ويخليها ويحقر الرسول ويحشم في المجتمع وما يبقاش يتلاقى مع الرجال لانه عنده البنت في الدار ولا يتفنه ويتنه من هوي هز راسو افينك فين راه يهز راسو اذا خليها ولا شوفي شفت انا خليها وتربيها وتهز راسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نبغي بتوليه بشيء من هذه البنات ف أدبهنا وربنا وأحسن اليهن كنا له سترًا من النار يوم القيامة. كحفظنا البنات تحفظوا يحفظنا أباؤنا منا من النار يوم القيامة. دشتان ما بين الجاهليين والإسلام لا مجال للمقارنة لا مجال للمقارنة. فوأدوا البنات مما منع الشرع وحرمه. وقال الله عز وجل وإذا المؤودة سئلت ب اي ذنب قتلت كل علامه اذا المؤوس مالذي يسال وش المؤوس الذي و ادى شكل مسؤول لو ايد شكل مسؤول الذي و ادى ولكن قل و اذا المؤوس يسئلت ب اي ذنب قتلت هي التي ستسال لان هذا الرجل لا يستحق ان يوجه الى الخطاب لانه لا شاف قتل في ولا ولا رحمة فهو معرض عنه والعياذ بالله كلا إنه عن ربهم يومئذ لمحجوبون هو محجوب عن الله ليس أهلا لأن لأن يوجه إليه السؤال ليس أهلا لأن يوجه إليه الخطاب كما قال الله عز وجل لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأنهم ليس أهلا لأن يوجه إليه هل يعدّبون بذنوبهم هل يسألون عنها هل يسأل عن ذنوبهم المجرمون لأنهم أحقر من أن يوجه supi من الذي يذفن بنته وغابت الشفقة والرحمة في قلبه هل, هل يستحق أن تخاطبه وأن تكلمه هكذا تريد البلاغ بلاغ القرآنية أن تقوله لنا وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ومن جواهب كلمين صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذا هد الحديث جمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لحقوق كلها الحقوق لكث الإنسان في الحياة دياله كلها مجتمعة في هذا الحديث من جوامع كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق ثلاثة حق الله تعالى حق النفس حق الغير حق الله تعالى تقواه حق النفس أن تجنبها السوء ان تحفظها ان تزكيها حق الغير أن تحسن معاشرته واضح لسد الحق اتق الله حيثما كنت هذا حق الله عز وجل ان نتقيه وان نراقبه في السر والعلانيه وان نخافه سبحانه وتعالى وان نستحضر حضوره معنا في السراء والضراء في المنشط والمكره في الفرقة والاجتماع في الصحة والسقم أن نستحضر دائما أن الله لا تخفى عليه خافية في حياتنا الحق مش منطول حق الحق الثاني حق نفس أتبعي السيئه الحسنة تمحوها حق نفسك أن تطهرها أن تزكيها أن تتبع لسيئاتك الحسنات أتبعي السيئة الحسنة يعني عندما تعمل الحسنة تتبعها بيش عندما تعمل السيئة تتبعها بماذا بالسيئة واش تبيع السيئة الحسنة ولا تبيع حسنات السيئة أم تبيع السيئة الحسنة ولا تبيع الحسنات السيئة على جزمة إحنا كنا نتكلم في البلا غد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المقدم هو السيئة ينبغي أن يكون بعدها إيش الحسنة فالمقدم بالطبع يقدم في ايش في الوضع فالمقدم في الطبع هو السيئه درسيا السيئة. اش قال لي احنا قال ان يسبع هذه السيئات بعه واحد الحسنه اذا فجاءت الحسنه بعدها من اجل ان تمحوها اتبع السيئه الموجوده الحسنه من اجل أن, ان تمحوها ان تمحو اتبع السيئه الحسنه تمحوها لان أخوف ما يخاف على المرء ذنوبه اخوف ما يخاف على العبد ذنوب دياله مشي البحر ولا البر ولا العدو الخارجي اخوف ما يخاف عليك هو ذنوبك فاذا سلمت منها فقد سلمت من كل مخوف فقد سلمت من كل من كل مخوف ويقول علماء في هذا الباب يعني ويل لمن غلبت اهاده عشراته ويلون لمن غلبت آشاده agenda سيئات لأن من عملت سيئاتا كتبت له واحدة المحضر والحسنات من تعملت حسنات واحدة كتبت له عشر حسنات فإذا غلبت لك العشرات يعني العشراتresponsور إلى أقصد درجة ويلون لمن غلبت أحده أي سيئاته التي تكسب واحدة فواحدة عشراته التي تكسب عشرات زائد عشرات زائد عشرات زائد عشرات فحق النفس أن تطهرها مما قد علق بها من السيئات مما قد علق بها من الذنوب والخطايا ثانيا الحق الثالث وهو حق الغير وخالق الناس بخلق حسن والخلق الحسن يكون حسب ذلك الغير خالق الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له من الإيمان به وتصديق به صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ومحباته ونصرة سنته هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم خالقه بهذا الخلق وخالق والديك بالإحسان إليهما وبرهما وإزداء المعروف إليهما وخفض الجناح لهما والصبر لهما إلى خيره بما هما أهل له وخالق زوجتك بما هي أهل له وخالق ابنائك بما, هو أهل بما هم أهل له وخالق جارك بحقوق الجار وخالق المسافر معك بحقوق العشره في السفر وخالق زميلك في الدراسه بخلقه ايش الزماله والصداقه وخالق السادك بما هو اهل من التقدير والاحترام وهكذا يعني كل انسان ننزله منزلته ننزل الناس منازله خالق الناس بخلق حسن الا بغينا نفصل فيها غنعطي لكل ذي حق حقه حق النبي صلى الله عليه وسلم الايمان به حق الوالدين لإحسان إليهما وبالوالدين إحسانا وشكرهما أن أشكر لي والي والديك وطاعتهما طاعت, طاعت الوالدين يعني من اجل نيل رضاهما وحق الزوجة الإنفاق عليها ومحباتها والسعي في إصلاح شأنها وحق الأبناء كذلك إطعامهم من الحلال وكسوتهم من الحلال والعدل فيما بينهم وتعليمهم دينهم إلى غير ذلك من, من الأمور وحق الجاري أن نحسن إليه إن استطعنا فإن لم نستطع أن لا نوديه، أن نكف عنه اذانا فمن لم يستطع أن يسديا، فليكف أداه عن الناس، فلا تكون كما قال الشاعر إذا أنت لم تنفع فاضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع أو كما يضر وينفع وإنما إذا أنت لم تنفع فلا تضر، انت لم تنفع فاضر، إذا أنت لم تنفع فلا تضر، إذا لم, تضر إذا لم تستطيع أن تسديا خير الخير للناس فكف أداك عن الناس لو وردنا التفصيل فهذا الحادث وحده لما كفت حلقة ولا حلقات ولا يوم ولا أيام لأنها تشمل حقوق الحقوق المترتبة على ذمه العبد تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه نفسه وتجاه الآخرين من عباد الله سبحانه وتعالى ولذلك نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدي عنا وعنكم جميع الحقوق وأن يوفقنا للعمل على طاعته سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين